وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن, كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعل في كل قرية كابر مجرم غال يمكرون فيها وما يمكرون إلا ب themselves وما يشعرون وإذا جاءتم آيتهم قالوا قالوا لم نؤمن حتى نقتا مثل ما رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا وعذاب شديد بما كانوا ينكرون